فلا تطع المكذبين والدلو لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم مازم ما شاءن بنمي مَنَّ مَعَ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثير